وصلنا في الأدلة النبوية في القاعدة الأصولية إلى قاعدة الإجماع السكوتي إلى قاعدة الإجماع السكوتي وإنما زلنا في الإجماع والأدلة على قواعد الإجماع نسأل الله ربنا أن ييصر انهاء هذه الكتاب الإجماع السكوتي هو معناه بأنه تعرض مسألة في الساحة ومجتهد الأمة يعلمون هذه المسألة فمنهم من يتكلم فيها ويبين حالها وجمع من من العماء يسكتوه كمثلا نقل الاعضاء دع نرى بان رجل من يعني في جراحه عظيمه جدا وهو يريد الكلى او الكلى قد اختربت عليه او الكبد او القلب وهو يحتاج الى نقل الاعضاء هو من يمكن ان يعطيه الكلى من كليتيه او ان رجلا على مشارف الموت او مات ولكن مات لانكينه كما يقولون ويستفيدون من قلبه يعطيه القلب او يعطيه الكبد فهل بزراعه الكبد زرع القلب مسألة صارت على الساحه نقل الاعضاء فتاتي ترى ان بعض العلماء في مصر تكلم فيها بعض العلماء في الجزائر تكلم فيها بعض العلماء في السعوديه تكلم فيها وباقي العلماء لم يتكلم احد ولم ولم يرد عنهم انهم قد أنكروا طيب فهنا اتفقت كلمه العلماء الذين تكلموا على الجواز وسكت الاخرون وسكت الاخرون فهم يقولون السكوت هنا علامة الرضا فيجعلونه اجماعا هذا معنى الاجماع السكوتي وطبعا هم يستدلون على ذلك بحديثه صلى الله عليه وسلم اذنها صماته أو اذنها صماتها قال لما تسكت هذا اذ فقالوا يبقى اذا السكوت علامة الرضا والأسيام أنهم يقولون يعضد ذلك والراضي يقول بهذا يقولون لو كان هناك ما ينكر يجب عليه الإنكار وعدم السكوت لأنه لو سكت لكتم علما سيجب عليه اظهار ذلك هذا الذي قاله من؟ هذا الذي قاله الراضي الراضي عمتا الإجماع السكوتي حجة هل هو إجماع أم هو حجة؟ وهنا ودلة كثيرة سدل بها القوم قال حديث لا تزال طائفة من المتظاهرين على الحق قالوا للاعمال هذا الحديث أنه لو تكلم بعض العلماء وسكت الآخرون فإنه لابد, لابد من أن يظهر الحق باجتماع الجميع فإذن نقول هذا اجتماع لانه لا إنكار أيضا قال لا تخلوا الأرض من قائم الله بالحجة هذا يحتاجون به على أنه من تكلم بشيء فيكون حج بذلك لسكوت الآخرين أو أنه يعني قال لو, لو, لو كان منكرا لتكلم فلما لم يتكلم علمنا أنه راض بذلك وأيضا قال إذن وصماته حمد الإجماع السكوتي كما, كما بيناه وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إسمع الإجماع السكوتي على أقوال ثلاثة قبل أن أقول أقوال ثلاثة التحليل والتحقيق والتحرير في هذه المسألة أقول الإجماع السكوتي وكما قلنا سكوت العلماء نقول سكوت العالم له أحوال ثلاثة الحال الأول بقرينة الحال أنه غير راضي هو ساكت لكن العلماء, العلماء الذين معه يعلمون أنه غير راضي كأنه يقول ما هذه الأدلة كيف يستدل بهذا الدليل ويسكت ما تكلمش في المسألة لكنه أبدأ دهشته على من استدل في هذه المسألة بإيش بدليل يبقى سكوت ولكن قرينة الحال تثبت أنه غير راضي سكوت وقارنة الحال تدل على أنه راضي إزاي؟ مثلا في المسألة قال فيها العالم بكذا واستدل بالدليل فماذا يقول هو؟ يقول ما أبدع الاستدلال بمثل هذا كيف غاص وأتى بمثل هذه الدلالة أو الاستدلال في هذا الدليل؟ هذا المدح وهذا الكلام بالاندهاش يدل دلالة واضحة على ها بسرعة على الرضا يبين بالإجماع إذا قارنة الحال أثبتت في السكوت عدم الرضا ليس إجماعا بالإجماع واذا قرنت الحال اثبتت الرضا فهو اجماع بالاجماع الثالث هو الوسط اننا لا ندري السكوت هذا راض ام غير راضي راض ام راضي. هذه التي اختلف فيها العلماء على اقوال ثلاثه بل اقوال أربعة. القول الأول بانه حجه ظنية فقط حجه ولكنه ليس ليس اجماع هو حجه نعم حجه يستانس بها ممكن تستدل, تستدل بها على بعض المسأل مع قرائن أخرى مع أدلة أخرى لكن لا يكون دليلاً مستقلاً تقف به أو, أو, أو, أو تستدل به على المسألة هذا قول بعض الشفعية وقول الأمدي من الشفعية أيضاً والسبكي وهو قول من الحاجب من الملكية واستدلوا على ذلك بالحديث الأول وهو لا تزال طرف المنمواتي على الحق وظاهرين قالوا هنا حجة نعم هم لو, لو اجتمعوا إلا يجتمعوا فالذين يتكلموا يكون حجة وليس حجة بإجماع والقول الثاني هو إجماع وحجة القول الثاني هو إجماع وحجة وهذا قول أكثر المالكية والحنفيه وهذا قال به بعض الشفعية قالوا بأنه إجماع وحجة قالوا لأنه لو قلنا بأن إنعقاد الإجماع يشترط فيه إن الجميع يتكلمون ينظر جدا أن تجد مسائل فيها إجماع ثم ينظر يعني هذي هل هذه علة تلزمنا بأننا نقول أن هذا إجماع هو يقول لما لو قلت بأنه يستلزم في كل مسألة قلت فيها الإجماع أن الجميع من العلماء يتكلمون فيها يقولون فيها القول وتتفق كلماتهم لو اشتردت ذلك لنظرة المسائل قلت جدا المسائل التي يكون فيها مع الإجماع قلنا ما تقل تقل لأننا عندنا شيء مستقل هو الكتاب والسن فليس هذا يعني ملزما لنا ال استدلوا على ذلك بالحديث الثالث وهو قول سلم إذنها سماتها اذنها سماتها وقالوا أيضا من ناحيه النظر أن الساكت لو كان مخالفا لا يجله سكوت لانه يكون كاتما للعلم وايضا لم يظهر الحق الذي يتبناه وواجب عليه نقول لا قد قد يعتريه ما يعتريه من العلل قد يعتري ما يعتري من العيلة يارد المصطحة والمفسدة الخوف على نفسه الخوف على أهله أيضا أنه يرى أن الإفساد سيكون أعظم لو تكلم هنا يعتري ما يعتريه لكن ان تقول بأنه لو سكت لكان كاتما لا لا هذه مسألة تراجع فيها في هذا الباب طيب وايضا استدلوا على ذلك بانه لا يخلو عصر من حجة واذا ان لم يكن الحجة بالاجماع الكلامي فالاجماع السكوتي القول الثالث في هذا الباب ليس باجماع ولهو حج لهو اجماع ولهو ايضا حجة كنا نتوسط كما سبحان الراجح ان شاء الله هذا القول قاله الشافعي في الجديد وهو قول الظاهرية وهو أيضا قول بعض الحنفية لما؟ قالوا لأننا نقول طبعا هذه القاعدة التي قاعدها الشفعي لا ينسب لساكت قول لا ينسب لساكت قول. وهذا حق هذا حق لأن الاحتمالات التي تعتري الساكت احتمالات كثيرة جدا من هذه الاحتمالات أنه أصالة لم يتعنى في الاجتهاد لهذه المسألة عنت المسألة وقام نقل الأعضاء والرجل كان مشغول بتحرير مسألة معينة أخرى ومسائل في الحديث مثلاً أو في الفقه أو في الأصول شغلته عن أن, ينشأ على أن يشتهد في مسألة تقل الأعضاء على ما مستنى حتى تتصور العلم فالرجل أصارتاً لم يشتهد يبقى سكوته من أجل أنه لم يتبنى قولا لم يشتهد في المسألة أصارت الثاني قد اشتهد في المسألة ووصل إلى قول خاف أن يذر هذا القول خاف أن يذر هذا القول لعلى الكثيرة جدا. في هذا الباب فإذن يبقى سكوته،, يبقى سكوته ليس قولا أيضا أنه ظن بأن غيره قد كفاه فليسكته كما كان يفعل البراء وغير البراء عندما يسأل يحيل على غيره ولما جاءت الـ الـ الأسئلة لعائشة رضي الله عنها وأرضها في مسألة المسح على الخف مع أن عائشة تعلم لكنها علمت أن علي أعلم منها بهذه المسألة ويكفيها فأحالت عليه. فكأنه قال ترك الاجتهاد علم أنه قد كفاه بعض العلماء فلا ينسب له لسكوتي أيضا إذن هي القاعدة الفقهية تقول أو القاعدة الأصولية تقول لا ينسب لساكت قول وهذه تهدم قول من قال بأن الإجماع السكوتي حجة القول الرابع هو أنه إجماع ولكن باشتراط هو إجماع باشتراط انقراض العصر كيف؟ هو بيقول بأنه إذا قالوا علماء العصر بجواز نقل أعضاء العضاء طيب وكثير من العلماء سكتوا وانقض القرن هذا ومات كل علماء هذا القرن فقالوا إذا نقول هذا إجماع لأن كل الاحتمالات اللي نتكلم فيها على أنها موجودة في هذا العالم قد تتبدل وتتغير وأشعر بالأمان فإيه فيتكلم صحيح لكن لما مات يبقى لا قول إلا هذا القول وهذا قول فيه ما فيه من الضعف أيضا والصحيح الراجح أولئك استدلالهم فقط بانه لابد لقيام الحجه في كل عصر من العصور لان راجع لان السنه قالت ذات ابن وقت الحق ظاهرين قالوا اذا لابد ان يكون هذا حجه والسعي الراجع في ذلك ان نقول هو حجه وليس اجماع يكون حجه وليس اجماعا ويكون الله تعالى يعني في هناك قائم لله بالحجه بانه حجه نعم حجه ويستدل به ويستدل به مع غيره لكنه ليس باجماع يبقى اذا صحيح الراجع الاجماع السكوتي ليس باجماع مستقل هو حجة مع أدلة أخرى حجة يؤخذ بها مع أدلة أخرى هذا بالنسبة للقول في هذا الباب فضل نعم اشتراط انقراض العصر انقراض العصر يعني موت كل علماء هذا العصر طيب المسألة الثانية مسألة طويلة هي مسألة اتفاق المدينة اتفاق أهل المدينة هل هو حجة أم لا طيب أنا سأجيزها حتى لا أطير على الإخبار اتفاق أهل المدينة لسي بحجة نعم الورقة ده, ده فيكم ورقة طيب نترك إجماع أهل للغد ونأخذ القاعدة اليسيرة التي بعدها وهي يعتد بقول التبعي مع الصحابي في الإجماع هل يعتد بقول التبعي مع الصحابي في الإجماع أم لا يعني هذه المسألة مسألة مهمة جدا هو أنه لو الصحابة تكلموا في مسألة وجاء التبعي وافق أو, أو لم يوافق وافق أو خالف هل يعتد بقول مع قولهم يعني نقول مثلا بأن بعض علماء العاصلي قالوا بكذا واتبعون قالوا بكذا فأجمع التابعون مع الصحابة فيكون إجمع هل يعتد بالإجمع في قول التبعي بجانب قول الصحابي أم لا عن هنا هم يقولون لا يعتد بعض العلماء الجمهور يرون بأنه لا يعتد بالتبعي مع الصحابيه هذا جمهور الشافعيه وجمهور الحنابل هذا قول جمهور الشافعيه وجمهور الحنابل وهم يحتجون بقوله وسلم النجوم بايه مهتديت اقتدى هذا حديث كما قلنا باطل لكنهم ايش وجه الدلاله عندهم بهذا بان تبعي لا يؤخذ من يعني لا لا, لا يعتد بقول مع الصحابيه وايش وجه الدلاله اني وسلم قيد اخصص اصحابي فقط اصحابي كنجوم وجمهور العلماء من الأصوليين يرون غير ذلك لكن الذين قالوا بالأول وقالوا أن قول التبعي لا يؤخذ به قالوا لأن الصحابة شهادوا التنزيل وعلموا التأويل فهم أعلم الناس بمراد الله ومراد الرسول وبمقاصد الشريعة نعم أمنتم بله بمجاعة الله وعلى الله وأنتم برسول الله بمجاعة الرسول الله وعلى مراد الرسول الله لكن هو يرد عليهم أيضا في هذا الباب كما سنبين بأن التابعين أيضا من قلون الخيرية خير الناس قرد ثم ندين لهم ثم ندين لهم لكنهم احتجوا بقول عايشة رضي الله عنه عرضها لما أنكرت على أبي سلم في مسألة بيتكلم فيها قال انما مثلك كمثل الفروج مع الديكة الديك ذكر وال متى يصيح الفروج لما تحتاج للبيض تحتاج للذكر عشان تروح توصلها وتيجي على الدرس على طول بفهمك لا يا طبعا مفيش حد بيربي فراخ عندكم أجمع. لا مش انت كمان داخل في هذا الباب هي المساله كلها حقا انه لو جربت تجد بانها لا يمكن ان تصيح الا اذا صح الديك غالب الاوقات لا تصيح الا اذا صح الديك فقالت لأبو سلم أنت تروح وتأتي تذهب وتدي ما أنت إلا كالفروج مع إيه مع الدك لا تصيح إلا إذا صاح لا تصيح إلا إذا صاح الدك فهنا قالوا عائشة تبين أنه لابد أن يقف معظما لقول الصحابة ويأخذ بقول من الأقوال دي يتكلم به لكن لا يعرض فقالت إنما مثلك كمثل الفروج مع الدك تصيحه فصاح لسياحه يعني إيه ببغاء مفهوم؟ تقول ذلك بس الحق لا ده هذا وهذا ليس لهم لأنها عائشة عملت إيش عائشة أنكرت على أبي سالمة أنه لأن عائشة كانت خالفت بعض الصحابة فهو ردد لها كلام إيه الصحابة يعني بينكر على عائشة هو بيأتطلع من هذه المشكلة بقى التي تقول على الخبير سقطت حتقبل أن أنت تعترض عليها خذ بقى ما يرضيك كلاخ اللي, اللي هو تكلم على بقى ابن تهمية وابن مش عارفه فهو مش عارف فيه إخلاء فهو قال قالت له ماذا تقول فردد كلام الصحابه قال قال قالت له انما انت انما مثلك كمثل الفروج مع الديك طب اذا صاح تصيح ببغاء فقط لا, لا على ما يقولون هم معناها ان انت ما تتكلم حتى يتكلم الصحابه والا فنجد من التابعين من من يوهم الصحابه ووجدنا من التابعين من خالف الصحابه كان الحق معهم فالحق بأنه يعتد بقول التابعين والدلائع على ذلك ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة إيش حراما على إحرام جاء سعيد بن المسيب وهو من أعظم الصحابة قدرا المسيب هو ابن خلطة أبو بكر صح ولله ده أعلم التابعين ماذا قال بقى سعيد المسيب قال وهم بن عباس يعتد بقول. يعتد, بقول. يعتد بقول الجمهور العلماء أخذوا بقول وهم بن عباس وا وسام سبب وهما ايضا فاطمه ونقل قول عائشه انوها كانت صريطه اللسان على احمايها لما قالت لا سخنه ولا ولا نفقه مساله فخيه المشهوره في المطلقه ثلاثه مفهوم فوهمه ابو سلمى نفسه راجع ابن عباس وكان الحق مع ابي سلمى لما, لما, لما جاء ابو هريره وسمع ابو سلمى يعارض ابن عباس في المرأة التي مات عنه عنها زوجها وكانت حاملا فقال ابن عباس تنتظر أبعد الأجلين لو كان الأبعد أربعة عشر وعشرة أربعة عشر وعشر ولدت الآن مسيح بأربعة عشر وعشر لو كان الأبعد هو الوضع تسعة أشهر فيقول ابقى تاخد بهيش بالأبعد فقال ابو سلم لا هي في كل أحوالها التي مات عنها زوجها وكانت حاملا بالوضع لأن الله قال عموما من ولاته الأحمال أجلهن أي؟ يا رحمه طبعا هناك اي اخرى مع مع 14 وايش وقالوا لازواجنا تلبصنا 14 و10 لكن هو الفاصل في, الفل في, الفل في الفل لأن هذا اجمال ايه وايه فكان الفاصل حديث صبيعه الاسلاميه فابو هريره قال انا مع أغ... مع ابن اخي ابي سلامه ثم بعثوا برجل الى ام سلمى فسالوها عن ذلك فحدثتهم بايش بحديث أبي حديث سبايع الأسلامية أن زوجها مات عنها فما لابثت إلا أن ولدت ما نشبت كما قال في الحديث ما نشبت إلا أن ولدت فلما ولدت دخل أبو السنابل ابن بعكك وكان رجلا يريدها فلما وردها وردها تهيأت للخطاب غار قال لها يا لكع هو لأنه هو يريد أعلم أنها الله أعلم كانت جميلة وهذه الدلالة أيضا عن عدم النقاب وجوب النقاب فرأها ذلك فقال يا لكع تريدين النكاح لا حتى يبلغ الكتاب أجل فلم لمت السياب وذهبت إلى النبي العدنان فقالت له قال أبو السنابل كذا قال كذب أبو السنابل كذب هنا برغة الحبش يعني أقطع أقطع ثم قال لها تحللت للأزواج فهو أبو سالم رارع رارع ابن عباس فالحق كل حق أنه يؤخذ بقول التبعي مع قول الصحابي يبقى لنا بعض دقائق في الإجماع إن شاء الله ننتهي منها يعني غدا او بعد غد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم